ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا خسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مدابذبين بين ذلك لا اله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 ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واتصموا بالله واتصموا بالله واخلصوا دينهم لله ف